وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَاللَّذِينَ عَنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اجْتَمَعَ نَذَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إن سَمبْن قُآانَ العجَبَ يَهْدِي إى الرشْتِفَامَن الن بِي وَنَن نُسْلِكَ بعبّنَ أحددَا وَأََّهُ تَعَلَ جَزدُ رَربِّنَا مَ دَقَدَ صَاحِمَةَ وَلَا وَلَدَا وَأََّهُ كانَ يَقولُول سَفِي نَا عَ اللهَّهِ وأنا ظننا أَنَّ لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقاً. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّ النَّاسُ أَنَّ لن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْأَى حَرَسًا شَدِيدًا وَشُغْلًا وَأَنَّ لَنَا وَأَنَّكُمْ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 المساهد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لمدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل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 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما سوعدون أم يجعل له ربي أمدا فَلَا الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اعتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا لِيَعْلَمَنَّ مَنْ قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ وَأَحْصَى كل شيء عددا. الله أكبر.